الفشر والاستهبال عند النساء والرجال <تصفيق> ا ل ن ه ا ر د ة بقى أ ن ا جايبلكوا ح ك ا ي ة ه ا ي ل ة بس أ ي ح ك ا ي ة عشان ت ت ح ك ي م ظ ب و ط لازم ت ب د أ من ن ق ط ة ا ل ب د ا ي ة ب د أ ت ا ل ح ك ا ي ة من حوالي مليون س ن ة من ا ل ن ه ا ر د ة ده كان يوم أ ر ب ع ة وطبعا أ ن ت و ا متوعوش على الايام دي برغم اني فاكرها ك أ ن ه ا حصلت اوي من بدايه ل ن وهمجيته إ ن س ا ن بدائي أ ق ر ب للغوريلا والشمبانزي ا ولسه ذهني محتفظ بصوره لجدي وهو مجرجر جدتي من شعرها خ ا ر ي ن يتعشوا بعد ما زهقت جدتي من ق ع د ة الكوخ وقالت له اف خرجني فسحني ز ه ق ت وجدي الإنسان الأول حسم الموضوع وريح دماغه من زنها بضهر إيده على حنتوقف شوية أكلمكو بتقول جداً جدي دماغه إيده إيد إيد قريب يرحمه الحفريات زي الإنسان زنها هنا عشان لا كانت المعزبة بالزبك على على له إن من حسم بضهر خف جمل تقول س ح ل ي ف ة طلعله في يده وفي ق ا ع د ة ر و م ا ن س ي ة ب ي ن ه وبين جدتي قال لها بحبك يا أ و ش ا ما هي كانت ا ل ل غ ة ايامهم كده راحت أ و ش ا قالت له ا ل ن ا ح ي ن ا ح ي ن ا ع ي ع ن ي هي كمان بتحبه بس هو كان مريح ايده ش و ي ة عادي وبرغم ا ل ح ي ا ة ا ل ق ص س ي ة ا ل ب د ا ئ ي ة واللي كان جدي بيصارع فيها ا ل ط ب ي ع ة والوحوش انما ب ر ض و الامر مكنش ا ا بيسلم من هزرايا ا ل كده من ا غ ش ة بينهم يعني مثلا كان م ر ة بيهزر معاه ح د ف ت ه ا من فوق الجبل ولا يوم ما رماها قدام الديناصور وكان ذ ر ا ح ه ا كل يوم وقعد يضحك و ج د ت ت قوله و ل ا ش هزارك الثقيل ده ويوم فرحهم حجز لها قاعه ك ب ي ر ة في كهف من الكهوف و بوفيه مفتوح حضره خمسمائه قرد ايام ح ل و ة وانت بتتعود و متهيالي جدي مكنش ا يتصور ان حفيده اللي حييجي بعد مليون س ن ة اللي هو انا حيشوف الزول و اللي ما ب ش ولوين ف ه ست ت شيك قاوي د ي فقالاطة ش ف انا ج اللي ولع السجارة ل ما ت ه اللي ل بشوفه س ه ا ل ل ب ي قيمة اللي ي ت حاولت ح لها باب العربية الراجل المثالي الراجل هو ده باب أكون د فتحتلها ا ل س ج ا ر ة ولبستها باب ا ل ع ر ب ي ة في ا ل ش ه ر وولعتلها في البلطه قلت الواحد صاحبي ا ل م ش ك ل ة إ ن إ ح ن ا مش فاهمين الستات لو فهمنا ه م بيحبوا إ ي ه هنستريح قال إ ز ا ي قلتله الست بتحب اربع حيوانات حقولكوا عليه بعد الفصل. لسه مخلصناش دي قصة عمرها مليون سنة اللي ا ن يمشي بعد في الفصل ك ه ترد يخرج على عيالي وجدي ا ق د كريم يصارع عشان يصار و و ويرجع ولا ح ش يتعشو في بالليل بي الغابات معاه غزالة ولا أرنب يتعشو بي. ومعاه كمان حكايات من ت أ ل ي ف ه عن ديناصورات قابلها وهو ماشي و ت ر ز ل ت عليه ش و ي ة ه و ما طاقش ر ح ماسك الديناصور من ديله ونطوحه ا في الهواء وقعد يلف بيه يلف بيه طبعا هو بيلف بيها هي وقال إ ي ه الديناصور قاعد يبوس ايديه وتحايل عليه على جدي ابوس ايدك ارحم الديناصورات يا أ أوشا. اوشا ما هو جدي كمان كان اسمه أوشا هو جدي زي جدتي الغريب إنه برغم كل الفشر برغم والجخ والمعر اللي جدي كان أستاذ فيهم جديتي الواعية كان بتصدقه أو أصح استهبيلي、عليه. الراجل عامل زي العيل الصغير عليه يجدب زي ده ومن ل الدنيا كلها و انكشف ا يكسر ع ل ي ف س س ك ك مصدقه ت ب يومها ن ي و م كل راجل تحسسه الست بتاعته ان اللي ما حصلش الراجل الوحيد في الدنيا دي اللي لا قبله ولا بعده انه م ع ج ز ة عصره واوانه وجدي اللي كان بيصارع التنين كده وكده ويحكي القصص دي الوهمية يعني الجدتي حفيد زيه راجع من الشغل يقول راجع القصص ساب فشار الشغل لمراته من أ م ا ا ل ن ه ا ر د ة مسكت المدير بتاعي و م ر م ط ت بيه ا ل أ ر ض شتمته ورميت ا ل م ر ا ت ف في وشه أ ص ل ن ا ب ه م ن ي ش تقوم مراته ترد عليه يا حبيبي ده رابع مدير تضربه في ا ل ش ر ك ة حرام عليه ك ف ا ي ة كده هو كداب وهي ك د ا ب ة بس كدب الراجل أ ع ب ط شويه والست من دول تعمل نفسها مصداق الراجل في أ ي كدبه يكدبها إ ل ا بقى لو راجع بالليل م ت أ خ ر واحد صاحبي كان شغال م ر و ض أ س و د ويقف قدام مراته زي ا ل أ ر ن ب ينشف منها وفي يوم ت أ خ ر وهو راجع البيت وخاف تفتحله التحقيق بتاع كل يوم وتفضحه قدام الجيران قال اروح فين يارب الليلادي لو رحت لوكاندا حتتهمني ا ن كنت مع و ا ح د ة ت ا ن ي ة قال مفيش غير حل واحد ابقى في السليم وفتح قفص ا ل أ س و د ونام فيه الصبح لو شكت فيه بقى فيه شهود ومش اي شهود اسود دخل القفص ونام في ح ض ا ل أ س د قامت مراته الصبح ملقتوش لا في اللوكاندا ولا عند واحد صاحبه راحت له ا ل س ر ك ولقيته نايم في حضن ا ل أ س د بصته باحتقاره قالت له نايم في حضن الاسد ي واحد صاحبي رجع بالليل متأخر ا ل يا ل ا اللي قالته كلام م أبيح قال قلت سيب الكلام الأبيح قلتوله لنا الكلام العادي. قال مفيش. واحد تاني لنا العادي عامل مفيش ذكر اللي هو في بيته. عشان عالم خرعة جبان ع ا ل ي يوم ت متأخر م ر كل و ت ت ي ب ب ق ا ل ي بالورد و ل و ن م يجب ان يكونوا من ا ل ل ان ي ك و ش ك ا ي ق ا ل ل ي أ ص ل ه ا من ا ب ت ر م ي ا ل و ر د ع اجل ان س ي ت و ر م ي ت ن ي ب ا ل ف ك و ن و ا من ع ج ل ان ي ك ه ن و ا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من ج ل ان يكونوا من ا ج ان يكونوا من ا ج ان يكونوا من اجل ان يكونوا م اجل ي ك و ن ا ن اجل ان يكونوا من اجل ن يكونوا من اجل ان يكونوا من ا ب ل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ا يكونوا ح ن اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان ي ن و ن و ا من اجل ان يكونوا من ا ل ان ك و ن و ا من اجل ان يكونوا من اجل ان ي ك ن و ا من اجل ان ي و ن و ا من اجل انوا ハハハハハ